الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد نواصل مع باب النواسخ قطر النداء وبالصدا يقول المصنف وقد توصل الخبر نكنا في الدرس السابق. ان الاصل في في الجمله الاسميه او الجمله الاسميه المنسوخه ان يبدا بالناسخ كان ثم الاسم زيد ثم الخبر قائما وهكذا كان زيد قائما ليس زيد قائما وهكذا هذا الترتيب الاصلي وهذا الوضع ناسخ اي فعل ثم اسم ثم الخبر المصنف قال وقد يتوسط الخبر هذا الخبر يتوسط ماذا يتوسط بين الفعل واسمه بين الناسخ واسمه فتقول كان قائما زيد كان قائما زيد ولم يذكر رحمه الله حكم هذا التوسط أهو جائز أم واجب واضح الآن لم يفسر قد يتوسط الخبر هذا التوسط قد يكون واجبا وقد يكون جائزا واضح هذا التوسط قد يكون واجبا وقد يكون جائزا واضح ذكرنا هذا في الدرس السابق؟ لا الآن لاحظ جيدا في الدار صاحبها هذا الخبر في الدار او متعلق بالخبر المحذوف واضح تقدم الخبر هنا واجب صاحبها اسم لماذا تقدم الخبر واجب هنا؟ لماذا؟ انت لا ترى هكذا لو غيرت المكان احسن ها؟ لماذا تقدم الخبر هنا واجب؟ لان ها لان صاحبها لان الاسم اشتمل على ضمير يعود على شيء في الخبر يعود على شيء في الخبر لاحظ الهاء هنا تعود على الدار واضح؟ الان هذه الجملات دخل عليها النسخ كان في الدار صاحبها كان في الدار صاحبها الان الخبر توسط بين فعل واسميه او لا توسط هذا التوسط هو واجب ام جائز واجب هنا لو قلنا كان قائما زيد هذا التوسط لقائم بين كان واسمها واجب ام جائز جائز يجوز ان تقول كان قائما زيد ويجوز ان تقول كان زيد قائما اما هنا لا يجوز ان تقول كان صاحبها في الدار لا يجوز ان تقول كان صاحبها في الدار بل يجب ان تقول كان في الدار صاحبها واضح او لنقل بصيغه ادق يجوز هنا ان تقدم في الدار على كان فتقول في الدار كان صاحبها هذا جائز ويجوز ان تقول كان في الدار صاحبها الذي اريد ان اقوله انه لا يجوز هنا لا يجوز هنا هنا لا يجوز ان نقول في الدار ان يسبق عفوا ان يتاخر الخبر لا يجوز ان يتاخر, أن يتأخر خبرنا فيكون في هنا واضح ولا يجوز ان نقول كذلك قد سبقت العباره لا يجوز ان نقول توسط الخبر توسط الخبر توسط الخبر واجب توسط الخبر هنا ليس واجبا لو كان واجبا لما جاز تقديمه على على الفعل واضح هنا يعني قلت قبل قليل انه انه واجب الصحيح انه ليس واجبا الممتنع هنا الممتنع هنا ان ياتي هنا ان ياتي متاخرا اعيد لنفهم هذه المساله فانها ستفوق عنك كثير are a lot of انظر، كان زيد قائما. of كم year. Look. There was a fruit, a fruit, and a fruit. In the matter, there are a number of different things. Three things. There are زيد كان قائما زيد هذا يسمى التوسط التوسط معناه بين بين الفعل واسمه واضح جميل الموضع الثالث أن يتقدم عليهم جميعا قائما كان زيد التقدم عليهم واضح اذل لنا ثلاثه ثلاثه مواضع كل موضع من هذه المواضع قد يكون واجبا وقد يكون جائزا وهذا التفصيل لا ندرسه في هذا المتن قد يكون هذا الترتيب واجب هو الواجب لا يجوز ان يتقدم الخبر عليهم ولا ياتي باليبقى هكذا وقد يكون التوسط واجبا وقد يكون التقديم واجب أن يكون الخبر هو الأول ثم الناسخ ثم واضح؟ كلها لها أحكام وها. يعني لها عدة عدة أحكام رأينا فيما سبق دون الناسخ دون أن يكون هناك ناسخ ماذا رأينا في الموضوع الخبر كم لهم من الموضع له موضعان لكن كم لهم من الحكم ثلاثة أحكام كل موضع الموضع الاول اما ان يكون جائزا واما ان يكون واجبا والموضع الثاني اما ان يكون جائزا واما ان يكون واجبا طبعا بينهما اشتراك في, بي في ماذا في جواز تقدم وتاخر فيصل عندنا ثلاثه احكام اما ان يتقدم المبتدا وجوبا واما ان يتقدم الخبر وجوبا واما ان يجوز الوجه هذا إذا تحدثنا باسم الخبر ومبتدا لو تحدثنا باسم الخبر نقول قد يتاخر الخبر وجوبا وقد يتقدم وجوبا وقد يجوز الوجهان فترثت احكي اذا يقول مصنف وقد يتوسط سلي هذا الناس عنا وعنهم ان سالي ان جهتي الناس عنا وعنهم فليس سواء فليس سواء هذا الخبر عام Ah, it's not فليس سواء And توسط الخبر خبر ليس بين ليس و building بين ليس the واضح thing is a message within the entity, and ها وكان حقا علينا نصر المؤمنين حقا وكان حقا وكان نصر المؤمنين حقا علينا وكان نصر المؤمنين حقا علينا او وكان علينا نصر المؤمنين حقا اذا هذا الاصل ان يتاخر الخبر ان يكون بعد نصر المؤمنين وكان نصر المؤمنين حقا علينا طبعا هذه علينا قد تكون متعلقة بحقا وقد تكون متعلقة بنصر واضح فحقا خبر خبر كان خبر كان كيف نعربه كان ماذا نقول فسين إيه؟ ببني ألكت حقا خبر كان ونصبوا الفتحه ها علينا ها نعم جار ومجرور متعلقان ها نعم حق المصدر تعلق المصدر يجوز حقا علينا وهذا الحين حقا أوجبه الله عزوجل نفسه ها لا تجوز تقول خبر مقدم جواز النعم على مقدم على المتداة طبعا على الاسم كان نصره اسمه كان مرفوع رفعه ضم ضاع وهو مضاف في الحسي مضاف عليه منصوب الله اكبر المضاف اليه منصوب يا حسين ها صار عك لحم العيدي مجرور وجره وليس بالياء مجرور وجره مؤنث قلت لك اختار فعل عليك ها الياء لانه مذكر سالم نعم واضح هل اذا يتم صد الخبر امثله اخرى امثله من انشاءكم اصبح اصبح قائما زيد امس مريضا زيد بات سعيدا زيد لا أسمع لا اسمع شيئا لا طيبا للعيش لا للعيش ما دامت منغصه لذاته بادكار الموت والهرم ناطيبا للعيش هذا البيت سياتي معنا في المصنعي المصنفه اظن في لانافيه للجنس ليس البر ان تولوا هذه الايه على قراءه من ها عاصم عاصم عاصم احسن ليس هذا حفص حفص ها عاصم هات هذا ها او نقول قراءه عاصم من طريق شعبه اه من طريق حفص هكذا وحمزة أيضا ايضا ومن حسين لا اذن ليس البر ليس البر ان تولوا الآية وجوهك من يعرب تعني لا ليس صعبا ليس مثل كان Oh, no. Fعل ماضي ناقص. فعل الماضي ناقص. مبني على الفتح. البر خبر مرفوع. منصوب ونصبه. فتح الظاهر على آخر. أنت ولو أين ناقص؟ حسنت. حسنت. حسنت. ان مصدر ان حرف مصدرين ونصب هكذا مبنيين على السكون لا محل له من الاعراب تولوا حسين نعم فعل مضارع مضارع مرفوع لا منصوب منصوب ونصبه لانه احسد لان ما فعل خلف والوا ضمير متصل مبني على السكون في رفع فاعل والمصدر المؤول كيف سميرك أجاب قبل قليل قالوا هو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه بتأويل مصدر هو اسم ليس والتقدير ليس البر كوليتكم وجوهكم <تصفيق> <تصفيق> الان واضحنا هذا الآن ثم قال إذن يجوز أن يتوسط الخبر واضح مع شيء من التفصيل هل طبعاً توسط الخبر يجوز في جميع الأفعال كما قال بناك وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل صفق هذا محر وفي جميعها توصل الخبر أجز يجوز في جميع الأفعال الثلاثة عشر أن يتوصل الخبر بين الناسي وبين اسمه واضح ماذا قال بعد ذلك؟ وقد يتقدم الخبر وقد يتقدم الخبر الآن تقدم الخبر هو الموضع الثالث الذي ذكرته لك واضح قلت للخبر ثلاثة واضح الموضع الأول هو الأصل يأتي متأخرا The الثاني step يتوسط بين الخبر connected الاسم والفعل news الثالث the يتقدم عليهما جميعا. هذا The third step is to تقدم الخبر على all يكفي هذا. لو قلنا هذا يكفي. لو زدنا Son من باب Lord. لماذا؟ be الاسم لا يسبق news. فإذا سبق الخبر الناشفة فلا شك أنه قد سبق سبق لس، مفهوم؟ عندنا كان زيد قائم. الآن قائما هذه إذا جاءت هنا ماذا سبقت سبقت لس إذا توسطت سبقت لس فقط، مفهوم؟ ولم تسبق كان لكن إذا تقدمت قائما على كان إذا سبقت قائما جاءت هنا قائما هل الآن سبقت كان أولا سبقتها وتقدمت عليها هل تقدمت على الزيت بالضرورة لماذا لأنه لا يجوز أن يأتي هذا الاسم أن يكون هنا قبل قبل كان قبل لا يجوز أبدا على الصحيح لا يمكن لا نطقا يمكن نقول النقولة يمكن أن نقول زيدا، ها زيد كان قائما. لكن كيف نعرب؟ لا نقول زيد اسم كان. نقول زيد مبتدا. واسم كان مستتر فيها. يعني لا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل أو أن يتقدم اسم الناسخ عليه. اسم الناسخ هذا زيد. هذا ناسخ. هذا اسمه. اسمه له أحكام الفاعل نفسه. في جميع الاحوال احتمل الفاعل احتمل الفاعل من حيث تقدمه وتاخره استتاره وعدم ستاره وتانيث الفعل له وتذكيره نفسها مع اسم كان واخواتها لماذا لان كان واخواتها واخواتها ماذا افهم واضح طيب هي طبقات ليست طبقات اذا راينا تقدم الخبر على الناسخ واسمه مثال ذلك إيه ماذا قال المصنف الا خبر دام وليس الا خبر دام وليس اذا دام وليس لا يجوز ان يتقدم عليهما من الخبر هذا ماذا قول المصنف رحمه الله فيجوز was تقول كان عفوا قائما كان Did واضح قائما die? Fyaj万 فهم قائما بات it قائما Yes. Khaiman قائما snap they قائما قائما ما زال زيد هكذا قائما ما زال زيد هل هناك شيء بعد هذا اولى امم ايه فقط كلام المصنف هنا في المسألة الأولى فقط ما زلنا في المساله الاولى قائما كان زيد وقائما اصبح زيد وقائما بات زيد وقائما ضل زيد وقائما صار زيد وقائما ما زال زيد وقائما ما فتئ زيد وقائما ما برح زيد وقائما منفك زيد الى اخره على قوم نصنف كلها يجوز ان يتقدم فيها الخبر عليها كلها يجوز ان يتقدم الخبر عليها الا داما وليس فهم؟ هذا الذي أراده المصنف رحمه الله وهذا كلام يعني فيه, فيه نظر هذا كلام فيه نظر أولاً ما دام طبعا دام معها ما المصدرية واضح ما دام زيد قائما هنا تقدم الخبر لم يتقدم كل شيء على ما يرى ثم الخبر دخل عليه ما دام فصار ما دام زيد قائما ما دام قائما زيد هل هنا اشكال لا اشكال هنا قائما تقدم على الاسم ولم يتقدم على ما دام وتوسط بين ما دام و و خبرها واضح ا ا واسمها هذا جائز لا إشكال هنا باتفاق العلماء الان عندنا قائما ما دام زيد هل هذا جائز مصلي ماذا قال لا يجوز وهذا لا يجوز بالاتفاق ممنوع واضح وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر كما قال الملف سيات لا تستعد هذا بالاتفاق لا يجوز باتفاق النحات أن يتقدم خبر دام ما دام عليه، وكل قال وكل أي كل النحويين سبقه دام حضر أي سب منعوا حضروا أو منعوا أن يسبق الخبر ما دام واضح مفهوم ها وكل سبقه أي سبق الخبر لمن دام وكل النحويين سبق الخبر لدام منع او حضر مفهوم عباره البيت ابن مالك يقول وكل اي كل النحويين منعه سبق منعه اي منع الخبر لا تحدث عن الخبر وفي جميعها توسط الخبر اجز ومنعه وكل منعه سبق دام حضر اي منع هذه الحاله لكن تبقى عندنا حاله وهي ان يتوسط الخبر بين ما ودام ما قائما دام زيد ما قائما دام زيد هذا فيه اختلاف فيه خلاف منهم من منعه ومنهم من أجازه والنقل ليكن في علمكم النقل لمذاهب النحوي في, في هذه المساله مضطرب النقل لمذاهب النحوي في هذه المساله مضطرب احيانا تجد قول بصرين كذا يقول احدهم قول بصرين في هذه المساله كذا وأحيانا في كتاب آخر لعالم لي آخر ينقل قول البصريين في هذه مسألة كذا يختلف وربما يناقضه كذلك عن الكوفيين وبترى هذه مسألة فيها فيها فيها شيء الشيء لا ربما ستأتي معنا في متن أخرى لكننا المصنف نتحدث عن هؤلاء شيء من التفسير واضح إذن ماذا عندنا كم من وضعية للخبر هنا أربعة أوضاع اثنان جائزان بالإجماع وواحدا منوعة بالإجماع وواحد فيها خلاف والمصنف الأعمال لم يفصل هنا لكن ذكرته فقط لي للإشارة تبقى ليس الآن تبقى ليس إذا ليس زيد قائمة لا اشكال واضح ليس قائما زيد لا اشكال يجوز توسط ها قائما ليس زيد هذه جائزه بالاتفاق وهذه جائزه بالاتفاق وهذه داخله المصنف ماذا اختار اختار عدم الجواز المنع ووافق ابن مالك كذلك قالوا ها ومنع سبق خبر ليس اصطفي ها واضحا وذو تمام ما برفع يكتفي ومنع سبق خبر ليس اصطفي اي اختير او اختار هو منع سبق الخبر لي ليس اختار القول عندنا قول يمنع ان يسبق الخبر ليس هذا فيه قونات هذه قائمة ليس زيد فيه قونا المنع والجواز واضح ابن مالك قال المنع اصطفي هذا سبق الخبر هنا مسبوق سابق لي ليس ابن مالك قال وسبق وسبق خمر ليس استوفي أي اصطفية أو منعه اصطفية ماذا المنع ومن ما اختار الجواز فهم لماذا من منع من منع دليله أن ليس ماذا تفيد النفي بذاتها تفيد النفي فاقس ليس على ما النافية، قاس ليس على ما النافية، لأنهم منعوا أن يتقدم الخبر على ما النافية. قلت لكم قبل قليل كلام المصنف فيه نظار. المنع ليس في خبر ليس في ما دام وليس فقط، بل حتى في الافعال التي يشترط فيها ان يتقدم عليها ما ما زال وما فتئ وما فتك وما هذه وهذه الاربعه ل نفي او لنفي متبعه فوق يشترط فيها ان يسبقها ماذا ما النافيه فقالوا ليس على ما النافيه قالوا بما انه لا يجوز ان يتقدم الخبر لا يجوز ان يتقدم الخبر على ما النافيه فكذلك لا يجوز ان يتقدم الخبر على ليس لانها ماذا تفيد النفي لأن تفيد النفي والمجيزون الذين أجازوا أن يتقدم الخبر على على ليس قال يجوز أن يتقدم الخبر على ليس فلي فيجوز لك أن تقول قائما ليس زيد لما قالوا من قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ها ليس رحم على يوم يأتيهم ليس مصروفا أنا ليس مصروفا عنهم. راح. أين؟ أين خبر؟ ها؟ خبر خبر ليس. ها مصروفا أحسنت. ليس مصروفا. أين اسمه؟ أين اسمها؟ ليس من. هو. راحين ها. إذن هو هنا. ليس هو مصروفاً عنهم من كيف استدلوا بهذه الآية على جواز تقديم خبر ليس عليها هل الخبر تقدم على ليس هنا الخبر لم يتقدم واضح ها؟ لكن ماذا قالوا ها قالوا هذه يوم متعلقة بماذا ظرف متعلق بماذا مصروفا عنهم ما هو المصروف عنهم العذاب متى يكون ليس لا يكون مصروفا عنهم يوم يأتيهم راح آل فقالوا يوم ظرف متعلق بمصروف من عمل فيها النصب مصروف اسم مفعول صرف عنهم العذاب يوما فيوم منصوب على الظرفية لمي؟ لمصروف آه. نعم وهذا متعلق به قالوا بما أنه هذا معمول لهذا لهذا مصروف معمول له هذا عامل وهذا معمول إذا تقدم المعمول معمول من هذا؟ معمول الخبر اليس كذلك؟ هذا خبر خبر ليس تقدم معمول خبري ليس على ليس فيجوز ان يتقدم الخبر على ليس واضح بما ان هذا المعمول الذي هو يوم معمول بمن متعلق بمن متعلق بمصروف الاصل ان يكون هكذا ليس مصروفا عنهم يوم ياتيهم هكذا واضح فيوم تقدم على ليس فجاز ان يتقدم العامل وهو الخبر مصروفا أن يتقدم على ليس واضح فوم. فوم. وفي الحقيقه هذا الاستدلال فيه نظر استدلال ليس قويا واضح وتبقى فيها المسألة خلاف والأقرب والله أعلم عدم الجواز أقرب عدم الجواز لأنه لم يسمع عن العرب تقدم الخبر على ليس هذا اول ثانيا لم يسمع قولك قائما لست هل سمعت احد يقول قائما لست لم يسمع هذا واضح تقول لست قائما مسموعه لكن قائما لست او قائما ليس زيد غير غير مسموع والله اعلم هذا قال المصنف سوف كم القضيه كي هو ذا في الصاع لا اذا لاحظنا الان تقدم الخبر الان تقدم الخبر راينا فيه مساله المساله الاولى توسط ثلاث مسائل عفوا المساله الاولى هي توسط الخبر بين بين الناسخ واسمه وهذا جائز بالاتفاق المساله الثانيه ان يتقدم الخبر على الناسخ واسمه واضح فهو جائز في في فهو جائز بشيء من التفصيل في دام وليس والنواسخ المسبوقه بما بمن نافيه ومن نافيه لا يعمل ما قبلها ما بعدها فيما قبلها لا يعمل ما بعدها فيما قبلها هذا واضح وبالتالي في شيء من التفصيل فيه شيء من الخلاف هوب ابن ما يقول بها متلوة لا ثانيه الملك يقول فجئ بها اي بما النافيه واضح بما النافيه جئ بها متلوة يعني دائما متبوعه لا ثانيه تاتي هي ماذا بعد بعد شيء واضح وهذه ما في ما في ما دام وما زال وما فتح وما فك وما كان وما ليس آه وما اصبح وما وما حتى امس وأصبح يمكن تدخل عليها ما النافي كان زيد قائما ما كان زيد قائما أصبح زيد قائما ما أصبح زيد قائما والنفي بما فقط قد يكون نفذ بلا لا زال زيد قائما يعني هنا مسألة فيها شيء من التفسير لكن ليس محلوها هذه فقط إشارات المصنف رحمه الله أشار إلى ليس ودام واضح الآن عندنا مسألة أخرى وهي قال المصنف وتختص الخمسة الأول عودوا إلى ما قال المصنف ما الخمسة الأول هذا ما هي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل هذه الخمسة الأول لها خاصية تختص لها مزية لها مزية لها مزية وهي أنها تأتي معنا بمعنى صار تأتي بمعنى صار كيف ذلك أمثلة ها فكانت هباء منبثسا امسى مثالا امسى ثم اشرح الابيات الامثله ها امسى ام امس طينو حجرا أصبحتم بنعمته اخوانا صحيح بنعمته اخوانا فاصبحتم هكذا اضحى اضحى هذه نعم اضحى ها ونحن في أيام العيد فأضحى فأضحى اللحم في <تصفيق> نحن في أيام أضحى اللحم, ها. أضحى, اللحم. أضحى أضحى الجسم باردا الجسم باردا نحن في الحراب لا هذا ليس صعب ما صعب اسم على صار، هذا الجسم بارد صار قدنا التحول من حال الى حال. أمس الطين حجرا، تحول الطين الى حجر، صار حجر صار فيه في شيء من التحويل لما تحول الشيء من شيء الى شيء، من حاله الى حال، من حال الى حال. ها؟ اصحى ها؟ الطالب ها عانم زيد ظن آه. هذه بمعنى ساره ها ظل الله وجمس ودن فكانت هباء المنبثة فكانت ما هي ها في الماضي ناقص أحسن لكن ما الذي صار هباء المبثل ها إذا وقعت مجهول ها لم تكن هنا الجبان نعم لكن أين هي ها ضامير المستتر فكانت واسمه هذا ضمير مستتر فيها جوازا الاستتار هنا جائز واضح كما ما قلنا مستتر هنا جائز اسمها ضامير ضمير مستتر جوازا تقديره هي هباء خبر كان منصوب منثن ها اه صفه خبر ثاني ها صفه نعم احسن اذن منبثا صفه للهبع منبثا منا ماذا منبثا ها معروفه مضت معنا ها متفرقا و منتشرا امسى امسى الطين حجر اذن هنا كانت تحولت الجبال من حاله الى حاله واضح صارت اي تحولت من حاله الى حال أمس الطين حجرا مثله اصبحتم بنعمتي اخوانا ها قبل هذا كنتم اعداء أليس كذلك اذن هذه حالة فصاروا ماذا اخوانا اضحى الطالب عالما كان طالبا اضحى عالما طبعا فيها شيء ما تتجوز هذه الامثله لكن لا باس ظل وجهه مسودا تحول من حاله الى الى حاله واضح وان كان في هذا الشيء من بماذا بقي وجهه ها افضل على استمر على ايه بقي إيه ذا هو يعني قلت فيه نظرة تمثيلية هم لكن أعلى لنا بسنا كبارنا آه بعد هذا ماذا قت مثل أنت يا هناك أفعال أخرى تكون بعناصر الفائدة لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم اعناق بعض لا ترجعوا واضح رجع الناس كفارا اي صاروا كفارا هم كذلك ها. فارتد بصيرا اي صار بصيرا ست من الردة واضح إذن نواصل ماذا قال غير ليس غير غير ليس غير ليس غير ليس و فتى وزال فقط ماذا قال عبارته قال وغير ليس و فتى وزال بجوازي. آه اه وتختص نعم معطوفه على نعم وتختص غير والله إذن الوا معاطفة على على فعل تختص ماذا قال وتختص الخمسه الاول ثم قال وتختص غير ليس وفتئ وزال بماذا بجواز جواز ماذا جواز ماذا التمام واضح تختص الافعال الأخرى بجواز أن تكون ماذا؟ تامة ثم شرح التمام السلامة الله السلامة الله لا المقصرة أو ذهب واضحة إذن غير هذه اجلس غير هذه الثلاثة فاختص بالتمام أي أن تكون تامة هذا معنى الكلام أن تكون تامة ما معنى التمام؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ عبارته did he say? The first word? He said this is the last word. Huh? The first word. This is the first word. The first word. Huh? About? About the news. Does هل هناك معنى آخر للتمام ما معنى أن تكون كان تامة ما معنى هذا المصنف قال تكون تا كان تامة أي تستغني عن خبرها لا تحتاج إلى الخبر هذا معنى التمام لكن غيره يقول غير هذا ماذا قال تكتفي بمفوعي هذا المعنى نفسه <تصفيق> ها؟ المعنى نفسه الاكتفاء بالمرفوع يعني الاستغناء عن الخبر أنا اكتفيت بما عندي أي استغنيت عن ما ليس عندي هذا معنى المعنى واحد الاستغناء عن الخبر هو الاكتفاء بالمرفوع لكن هناك معنى آخر زوال العمل زوال العمل لا عندنا عندنا فعل الفعل واضح الفعل خرج مثلا ماذا يفيد ماذا يفيد خرج حدث حدث الخروج اذا الحدث وكذلك الوقت الزمن واضح حدث والزمن الفعل التام فيه حدث وزمن. الناقص كان ماذا فيه كان زيد قائما هل هناك حدث ليس هناك حدث هناك زمن فقط اذا ينقصه الحدث تنقصه الدلاله على الحدث واضح فإذا تم صارت تاما جاءه الحدث صار ماذا يدل على الحدث والزمن هذا قول كثير من النحات وهو الاقرب واضح تمامها يعني دلالتها على الحدث والزمن ونقصانها دلالتها على الزمن فقط والمصنف بعض النحويين يقولون تمامها آه نقصانها آه تمامها استغنائها عن الخبر نعم استغنائها عن الخبر واكتفاؤها بالمرفوع واضح وفي الحقيقه هذا هذا تعليل لظاهره فقط للموجود تعليل الموجود هو في حقيقة الذين يقولون هو اكتفاء هو دلاله على حذف الزمن يقولون ان استغرى الحبر ليس له خبر يكتفي بمرفوعه فهم يكتفي بمرفوعه فقالوا هذا وعللوا هذا التعليل احسن والله اعلم بعد الدرس القادم ان شاء الله نواصل ما بقي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.